اثنان استمع للجمل ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها في دفترك واحد اريد ان اتصفح في الانترنت طوال اليوم اثنان ابي يمنعني عن الدردشة في الانترنت لمدة طويلة ثلاثة اريد ان ارسل اليك ملفا حول الواجب اربعة ذاكرة فلاش على الحاسوب المكتبي 5- الفأرة بجانب لوحة المفاتيح 6- أنتظر أمام الشاشة كثيرا لأن الإنترنت بطيء